وقالوا هذه انعام وحرث هجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه